في اجتماعين أما بعد فلم يبق معنا أيها الإخوة إلا القليل قال الإمام البخاري رحمه الله في بداية كت... او في بدايات كتاب الرقاق باب في الأمل وطوله خلك معنا شيخ عبد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق في بداياته باب في الأمل وطوله يعني المسلم لا يطيل الأمل يتوقع أن يموت الآن إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء على طول جاهز دائما وتو الموت قال باب في الامل وطوله وقوله وقول الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور قوله تعالى فذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الاخره مقبله ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل قال بمزحزحه بمباعده فتصبروا معنا وارفعوا حرارة الهمة واستعينوا بالله سبحانه وتعالى والأعمال بالخواتيم ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة واشكر شيخ الإسلام كمان العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية عان الله واياكم على بعضنا واتفقنا واياكم لاتمام التفسير على خير اليوم ان شاء الله نبدا بتفسير الجزء السابع والعشرين مستعينين بالله سائلين اياه التوفيق والتسديد والاعانه والقراءه طبعا من كتاب المختصر في تفسير القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قال إبراهيم عليه السلام للملائكة ما شأنكم وما الذي تقصدونه قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين قال الملائكة جوابا له إن بعثنا الله إلى قوم مجرمين يفتكبون قبائح الذنوب لنرسل عليهم حجارة من طين لنبعث عليهم حجارة من طين متصلب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 فعاتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فتكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارا على الإيمان والطاعة فتكبروا عن أمر ربهم وعلو استكبارا على الإيمان والطاعة فأخذتهم صائقة العذاب وهم ينتظرون نزوله إذ كانوا وعدوا بالعذاب قبل نزوله بثلاثة أيام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 ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا من عقاب الله إلى سوابه بطاعته وعدم معصيته إني لكم أيها الناس نذير من عقابه بينوا النذارة ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله معبوذا آخر تعبدونه من دونه إني لكم نذير منه بينوا النذارة من فوائد الآيات الإيمان اعلى درجة الإيمان أعلى درجة من الإسلام إهلاك الله للأمم المكذبة درس للناس جميعا الخوف من الله يقتضي الفرار إليه سبحانه بالعمل الصالح وليس الفرار منه.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 بالله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خَلَقْتُ الْجِنَّ والإنس إلا لعبادتي وحدي ما خلقتهم ليجعلوا لي شريكا ما أريد منهم من رزق وما أريد أَن يطعمون ما أريد منهم رِزْقًا ولا أريد منهم أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق إلى رزقه ذو القوة المتين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 فهلاك وخسار للذين كفروا بالله وكذبوا رسولهم من يوم القيامة الذي يوعدون فيه بانزال العذاب عليهم سورة الطور مكية من مقاصد السورة دحض شبهات المكذبين من خلال عرض الحجج والبراهين ارغاما على الاذعان والتسليم التفسير بسم الله الرحمن الرحيم والطور أقسم الله بالجبل الذي كلم عليه موسى عليه السلام وكتاب مسطور وأقسم بالكتاب الذي هو مسطر في رق منشور في ورق مبسوط مفتوح كالكتب المنزلة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 فويله يومئذ للمكذبين فهلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذبين بما وعد الله الكافرين به من العذاب الذين هم في خوضه يلعبون الذين هم في خوض في الباطل يلعبون لا يبالون ببعث ولا نشور يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يدفعون بشدة وعنف إلى نار جهنم دفعا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 فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم يتفكهون بما أعطاهم الله من لذائذ المأكل والمشرب والمنكح ووقاهم ربهم سبحانه عذاب الجحيم ففازوا بحصول مطلوبهم من الملذات وبوقايتهم من المكدرات كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ويقال لهم كلوا واشربوا مما اشتهته أنفسكم هنيئا لا تخافون ضررا ولا أذن مما تأكلون أو تشربون جزاء لكم على أعمالكم الطيبة في الدنيا متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين متكئون على الأرائك المزينة قد جعلت متقابلة بعضها الى جانبه بعض وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون يا سلام طيب طلنا الركز طيب منصرنا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 كل إنسان محبوس بما كسبه من عمل سيء لا يحمل, لا يحمل عنه غيره من عمله شيئا وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وامددنا أهل الجنة هؤلاء بصنوف من الفاكهة وامددناهم بكل ما اشتهوه من لحم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يتعاطون في الجنة كأسا لا يترتب على شربها ما يترتب عليها في الدنيا من الكرام الباطل والإثم بسبب السكر ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويدور عليهم غلمان سخروا لخدمتهم كأنهم في صفاء بشرتهم وبياضها لؤلؤ محفوظ في أصدافه.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 فمن الله علينا بالهداية إلى الإسلام ووقان العذاب البالغة في الحرارة انا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم انا كنا في حياتنا الدنيا نعبده وندعوه أن يقينا عذاب النار إنه هو المحسن الصادق في وعده العباد الرحيم بهم ومن بره ورحمته بنا أن هدانا للإيمان وأدخلنا الجنة وأبعدنا عن النار فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فذكر أيها الرسول بالقرآن فلست بما أنعم الله عليك به من الإيمان والعقل بكاهن لك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 الجمع بين الآباء والأبناء في الجنة في منزلة واحدة وإن قصر عمل بعضهم إكراما لهم جميعا حتى تكم الفرحة خمر الآخرة لا يترتب على شربها مكروح من خاف من ربه في دنيا أمنه في آخرته أم تأمرهم أحلامهم بهذا ام هم قوم طاغون بل اتامرهم عقولهم بقولهم إنه كاهن ومجنون ويجمعون بين ما لا يجتمع في شخص بل هم قوم متجاوزون لحدوده فلا يرجعون إلى شرع ولا عقل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 ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالق ام خلقوا من غير خالق يخلقهم ام هم الخالقون لانفسهم لا يمكن وجود مخلوق دون خالق ولا مخلوق يخلق فلما لا يعبدون خالقهم ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون ان الله هو خالقهم اذ لو ايقنوا ذلك لوحدوه ولا برسوله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 ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام يريد هؤلاء المكذبون كيدا بك وبدينك فثق بالله فالذين كفروا بالله وبرسوله هم الممكور بهم لا انت يا عمر عمر هي يا ولد ايش مالك يا حبيبي يا هو يا شيخ انا فاتح ملاحي عندي من نركز نلعب ولا نقرأ اشياء. <تصفيق> نقرأ ولا نلعب. طيب. اي اي سنة طرح ام عندهم الغيب فهم يكتبون. ام عندهم علم الغيب فهم يكتبون للناس ما يطلعون عليه من الغيوب فيخبرونهم بما شاءوا منها.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 وإن يروا كسفا من السماء ساقطه يقولوا سحاب مركوم وإن يروا كطعا من السماء ساقطة يقول عنه هذا سحاب متراكم بعضه على بعض كالعادة فلا يتعظون ولا يؤمنون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فاتركهم أيها الرسول في عنادهم وجحودهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يعذبون وهو يوم القيامة يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا عنهم كيدهم قليلا او كثيرا ولا هم ينصرون بانقاذهم من العذاب وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون وإن للذين ظلموا انفسهم بالشرك والمعاصي عذابا قبل عذاب الآخرة في الدنيا بالقتل والسبي وفي البرزخ بعذاب القبر ولكن معظمهم لا يعلمون ذلك فلذلك يقيمون على كفرهم ولما بين الله بطلان ما عليه المشركون أمر رسوله بعدم المبالاه بهم وبالصبر على تكذيبهم فقال واصبر لحكم ربك فإنك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم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 سورة النجم مكية من مقاصد السورة بيان صدق الوحي وعلو مصدره إثباتا لعقيدة التوحيد وابطالا لعقيدة الشرك التفسير بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هو.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 إن هو إلا وحي يوحى ليس هذا القرآن إلا وحيا يوحيه الله إليه عن طريق جبريل عليه السلام علمه شديد القوة علمه إياه ملك شديد القوة هو جبريل عليه السلام ذو مره فاستوى وجبريل عليه السلام ذو هيئة حسنة فاستوى عليه السلام ظاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئة التي خلقه الله عليها.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 أفتجادلونه أيها المشركون فيما أراه الله ليلة أسرى به ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم في على صورته مرة أخرى ليلة أسرى به عند سدرة, المنتهى عند سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة جدا في السماء السابعة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 والعزه ومنات الثالثة الأخرى ومنات الثالثة الأخرى من أصنامكم من أصنامكم أخبروني هل تملك لكم نفعا أو ضرا؟ ألكم الذكر وله الأنثى ألكم أيها المشرفون الذكر الذي تحبونه وله سبحانه الأنثى التي تكرهونها تلك إذا قسمة ضيزة تلك القسمة التي قسمتموها بأهوائكم قسمة جائرة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 فلا حظ لها في صفات الألوهية سميتموها أنتم واباؤكم من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من برهان لا يتبع المشركون في اعتقادهم إلا الظن وما تهواه, وما تهواه أنفسهم مما زينه الشيطان في قلوبهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان نبيه محمد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فما اهتدوا به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 وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى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 سفاهه عقل المشركين حيث عبدوا شيئا لا يضر ولا ينفع ونسبوا لله ما يكرهون واصطفوا, واصطفوا لهم ما يحبون الشفاعة لا تقع إلا بشرطين الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكه تسمية الانثى إن الذين لا يؤمنون بالبعث في الدار الاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى باعتقادهم انهم بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وما لهم به من علم إي يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا وليس لهم بتسميتها اينات من علم يستندون اليه لا يتبعون في ذلك إلا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 الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائح المعاصي إلا صغائر الذنوب فهذه تغفر بترك الكبائر والإكثار من الطاعات إن ربك تغفر بترك الكبائر والإكثار من الطاعات.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 أفرح من يشاء فاضحكه وأحزن من يشاء فابكاه وأنه هو أمات وأحياء وأنه أمات الأحياء في الدنيا واحيا الموتى بالبعث من فوائد الآيات انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر خطورة التقول على الله بغير علم النهي عن تزكية النفس وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه خلق الصنفين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا وضعت في الرحم وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه وأن عليه أعادة خلقهما بعد موتهما للبعث وأنه هو أغنى وأقنى وانه اغنى من شاء من عباده بتمليكه المال واعطى من المال ما يتخذه الناس قنية يقتنونه وانه هو رب الشعراء هو رب الشعراء النجم الذي يعبده بعض المشركين مع الله وانه اهلك عادا الأولى, الاولى وهم قوم هود لما اصروا على كفرهم وثمود فما ابقى واهلك ثمود قوم صالح فلم يبق منهم احدا وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى واهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود ان قوم نوح كانوا اشد ظلما واعظم طغيانا من عاد وثمود لان نوح مكث فيهم الف سنه الا خمسين عاما يدعوهم الى توحيد الله فلم يستجيبوا لحم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 أزفت ال... هذا نذير من النذر الأولى هذا الرسول المرسل إليكم من جنس الرسل الأولى أزفت الآزفة اقتربت القيامة القريبة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها دافع يدفعها ولا مطلع يطلع عليها إلا الله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 أجدوا لله وحده وأخلصوا له العبادة لما نزلت هذه فمن هذا الحديث تعجبون ولا تبكون بكى أهل الصفة حتى اخضلت لحاهم رضي الله عنهم وأرضهم فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فبكى لبكائهم فقال صلى الله عليه وسلم إن النار لم تمس عينين بكتا من خشة الله وكما قال صلى الله عليه وسلم سورة القمر طبعا هذا خارج التفسير يعني سورة القمر مكية من مقاصد السورة التذكير بالآيات والنذر وبيان مصير المكذبين بها ولذا تكرر فيها ولقد يسترنا القرآن للذكر هل من مدكر التفسير بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة الساعه وانشق القمر اقترب مجيء الساعه وانشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان انشقاقه من آياته صلى الله عليه وسلم الحسيه وان يروا ايهتين يعرض ويقول سحر مستمر وان يرى المشركون دليلا وبرهانا على صدقه صلى الله عليه وسلم يعرض عن قبوله ويقول ما شاهدناه ويقول ما شاهدناه من الحجج والبراهين سحر باطل وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر وكذبوا بما جاءهم من الحق واتبعوا أهواءهم في التكليف وكل أمر خيرا كان أو شر واقعا بمستحقه يوم القيامة ولقد جاءهم من الأمداء ما فيه مزدجر ولقد جاءهم من اخبار الأمم التي أهلكها الله بكفرها وظلمها ما يكفي لردعهم عن كفرهم وظلمهم حكمة حكمة بالغة، فما تغني النذر، والذي جاءهم.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 صفة من صفات الكفار شو ماكل هذا الولد قبل ما يجي شاه خليه يا شا شاه أو حبيبه تعال عمر تعال حبيب تعال تعال اندي. تعال اندي. تعال تعال عمر تعال عمر تعال عمر طعمه وش عصر طيب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 إلى الداعي إلى ذلك الموقف يقول الكافرون هذا اليوم يوم عسير لما فيه من الشدة والأهوال ولما ذكر الله اعراض القفار عن دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الامم السابقة تكذبت رسلها تسلية الله فقال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 فدعى نوح ربه قائلا إن قوم غلبوني ولم يستجيبوا لي فانتصر منهم بعقاب تنزله عليهم ففتحنا أبواب السماء بماء منهم ففتحنا أبواب السماء بماء متدفق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 الله وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح ومسامير فنجيناه ومن معه من الغرق تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري هذه السفينة في أمواج الماء المتلاطمة بمراه منا وحفظ انتصارا لنوح الذي كذبه قومه وكفروا بما جاءهم به من عند الله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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ولقد سهلنا القرآن للتذكر والتعاب فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد النبي هاهود عليه السلام فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان انذاري لغيرهم بعذابهم إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إن بعتنا عليهم ريحا شديدة باردة في يوم شر وشؤم مستمر معهم إلى ورودهم جهنم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل موقع تقتلع الناس من الأرض وترمي بهم على رؤوسهم كأنهم أصول نخل منقلع من مغرسه فكيف كان عذابي ونذر فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود بما أنذرهم به رسولهم صالح عليه السلام فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه انا إذا في ضلال وسعر فقالوا مستنكرين أنتبع بشرا من جنسنا واحدا إن ان اتبعناه في هذه الحالة لفي بعد عن الصواب وانحراف عنه وفي عناء ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر انزل عليه الوحي وهو واحد واختص به دوننا جميعا لا بل هو كذاب متجبر سيعلمون غدا من الكذاب العشر سيعلمون يوم القيامة من الكذاب المتجبر أصالح أم هم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر إنا مخرج الناقة من الصخرة وباعثوها اختبارا لهم فانتظر يا صالح وراقب ما يصنعون بها وما يصنع بهم واصبر على أداهم من فوائد الآيات مشروعية الدعاء على الكافر المسر على كفره إهلاك المكذبين وإن المؤمنين سنة إلهية تيسير القرآن للحفظ وللتذكير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 قومه فكيف كان عذابي ونذر فتاملوا يا اهل مكه كيف كان عذابي لهم وكيف كان انذاري لغيرهم بعذابهم انا ارسلنا عليهم صيحه واحدة فكانوا كهشيم المحتضر انا بعثنا عليهم صيحه واحدة واحده فاهلكتهم فكانوا كالشجر اليابس يتخذ منه المحتضر يتخذ منه المحتضر حظيره لغنمه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من ولقد سهلنا القرآن للتذكر والتعاض فهل من معتدر بما فيه من العبر والعظات كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم بما أنذرهم به رسولهم نوط عليه السلام انا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحة إن بعثنا عليهم ريحا ترميهم بالحجارة إلا آل نوط عليه السلام لم يصبهم العذاب فقد أنقذناهم منه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 قصد فعل الفاحشة فطمسنا عيونهم فلم تفسرهم وقلنا لهم ذوقوا عذابي ونتيجة انذاري لكم ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد جاءهم في وقت الصباح عذاب مستمر معهم حتى يرد الآخرة فيأتيهم عذابها فذوقوا عذابي ونذر وقيل لهم ذوقوا عذاب الذي أنزلته بكم ونتيجة انذار لوط لكم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد سهلنا القرآن للتذكر والتعاب فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون انذارنا على لسان موسى وهارون عليهم السلام كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر كذبوا بالبراهين والحجج التي جاءتهم من عندنا فعاقبناهم على تكذيبهم بها عقوبة عزيز لا يغلبه أحد مقتدر لا يعجز عن شيء أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أكفاركم يا أهل مكة خير من أولئكم الكفار المذكورين قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقومه أم لكم براءة من عذاب الله جاءت بها الكتب السماوية أم يقولون نحن جميع منتصر بل أيقول بل ايقول هؤلاء الكفار من أهل مكة نحن جميع منتصر ممن يريدنا بسوء ويريد تفريق جمعنا سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم جمع هؤلاء الكفار ويولون الأدبار أمام المؤمنين وقد حدث هذا يوم بدر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر بل الساعة التي يكذبون بها موعدهم الذي يعذبون فيه والساعة أعظم وأقسى مما لقوه من عذاب الدنيا يوم بدر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 فيكون ما نريد سريعا مثل لمش البصر ولقد أهلكنا أشياكم فهل من متكر ولقد أهلكنا أمثالكم في الكفر من الأمم الماضية فهل من معتبر يعتبر بذلك فينزجر عن كفره وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعله العباد فهو مكتوب في كتب الحفظة لا يفوتهم منه شيء وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير من الأعمال والأقوال وكل كبير منها مكتوبا في صحائف الأعمال وفي اللوح المحفوظ وسيجازون عليه إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في جنات يتنعمون فيها وفي أنهار جارية في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مجلس حق لا لغو فيه ولا إثم عند مليك يملك كل شيء مقتدر لا يعجز عن شيء فلا تسأل عما ينالونه منه من النعيم الدائم نسأل الله من فضله نقف نتوضى نصلي نستعلم حبيبي راح أحب إن شاء الله. احنا على قسمين هو أمس بكره بسألك هذا اللي نسجله بتحول يوتيوب يا أخي؟ والله صعب أنا أنا تفرقنا إيه شو لح؟ أنت تسأل لي أو كذا احسن يوبل هذا يمكن يلغوه أو كذا فنختار التسجيل. لو لا, أنا ترى المهم يعني اليوتيوب أشهر شيء يعني صح سأل لي واحد عنده خبره او انت لو فلت أنا أنا أترى أنت في الحبع الله بس الشيخ بسرح الحين لا؟ لا شيء بحق عرفت ما في يعني ما خلاف. يجوز الفصل الفصل يجوز. آه لكن السنة جاءت بأنك لا تفصل بينهم يعني غرفة واحدة. مم. هذا السنة هذا الأفضل. صعبة في الأول. آه هي في الأول في البداية صعبة لكن إذا الإنسان حاول يطبقها بسهولة. يأخذ قط للمهم وقسم إلى اللاف. ليش اللي نسيته يعني إذا كان الذي تركته ركن بتعيد الوضع لأنه الفترة طويلة والموالان قطعت أما إذا كانت الفترة قريبة فتبدأ من حيث نسيت يعني مثلا توضيت ثم تذكرت أنك لم تغسل يدك اليمنى مثلا تغسل اليمنى واليسرة يعني مقصولة اصلا هي تغسل اليمنى ثم تمسح رأسك ثم تغسل قدميك تبدأ من من حيث انتهيت من حيث يعني حصل الخطأ والخلل إذا كان ركنا أما إذا كان إذا كان مش ركنا تعالى وين؟ يا شيخنا الله يرحم والديك من نخلص الشيخ الشيخ مشغول يا شيخ يا شيخ تعال الله يحفظك <تصفيق> يا شيخ قراءتك سريع الله يحفظك كل... يا شيخ هو بك يحفظ عنده حفظ تعال يا حبيبي تعال انت الله يحفظك <تصفيق> ما عليك الله انا هو يلا شيخنا يا شيخنا شيخ ضايل كم هاليوم تحملونا ونتحملكم الرحمن سورة الرحمن مدنية من مقاصد السورة الإعلام بآلاء الله الباهرة وآثار رحمته الظاهرة في الدنيا والآخرة ترغيبا في الإيمان وتحذيرا من الكفران التفسير الرحمن ذو الرحمة الواسعة علم الناس القرآن بتسهيل حفظه وتسهيل فهم معانيه خلق الإنسان سويا وأحسن تصويره علمه, علمه كيف يبين عما في ضميره نطقا وكتابة الشمس والقمر بحسنين الشمس والقمر قدرهما يسيران بحساب متقن ليعلم الناس عدد السنين والحساب وما لا ساق له من النبات والشجر يسجدان لله سبحانه من قادين مستسلمين له والسماء رفعها فوق الأرض سقفا لها وأثبت العدل في الأرض وأمر به عباده. أثبت العدل لئلا تجور أيها الناس وتخون في الوزن والكيل وأقيم الوزن بينكم بالعدل ولا تنقص الوزن أو الكيل إذا كلتم أو وزنتم لغيركم والأرض وضعها مهيئة لاستقرار الخلق عليها فيها الأشجار التي تثمر الفواكه وفيها النخل ذات الأوعية التي يكون منها التمر وفيها الحب ذو التبني كالبر والشائر وفيها النباتات التي تستطيبون رائحتها فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان خلق الإنسان من صلصال خلق آدم عليه السلام من طين يابس تسمع لها صلصلة مثل الطين المطبوخ وخلق الجن من وخلق أبا الجن من لهب خالص من الدخان بأي نعم الله الكثيره عليكم يا معشر الجن والانس تكذبا أقرأ ربه ربه عندي رب المشرقي رب الشمس ومغربيها شتاء وصيفا فبأي آلاء ربكم تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان من فوائد الآيات كتابة الأعمال الصغيرها وكبيرها في صحائف الأعمال ابتداء الرحمن بذكر نعمه بالقرآن على بذكر نعمه بالقرآن دلالة عندك نعمه ولا نعمة نعمة نعمها عندكم تنفس نسختي الشيخ إيش عنده بذكر نعم الله ايش عندكوا حبايبي <تكتابة> الفائده الثانيه <تدهجوب> صح... <مكانة> <تكتابة> ابتداء الرحمن بذكري نعمه بالقرآن دلاله على شرف القرآن وعظم منته على الخلق به فكانت العدل في الإسلام نعم الله تقتضي من العرفان بها وشكرها للتكذيب بها وكفرها خلط الله البحرين المالح والعذب يلتقيان فيما تراه العين بينهما حاجز يمنع كل منهما أن يطغى على الآخر حتى يبقى العذب عذبا والمالح مالحا فبأي نعم الله كثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان يخرج منهما يخرج من مجموع البحرين كبار الدر وصغاره فبأي نعم الله كثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان ولو جاري في البحر في وله سبحانه وتعالى وحده التصرف في السفن الجاريه في البحار مثل الجبال فباي نعم الله الكثيره عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان كل من عليها كل من على وجه الأرض من الخلائق هالك لا محاله وهذا وجه ويبقى وجه ربك أيها الرسول ذو العظمة والإحسان والتفضل على عباده فلا يلحقه فناء أبدا فبأي, فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبا يسأله كل من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس حاجاتهم كل يوم هو في شأن من شؤون عباده من إحيان وإماتة ورزق وغير ذلك فبأي نعم الله كثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان سنفرغ, سنفرغ لحسابكم أيها الإنس والجن فنجازي كلا بما يستحقه من ثواب أو عقاب فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان يقول الله يوم القيامة إذا جمع الجن والإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تجدوا لكم مخرجا من ناحية من نواحي السموات والأرض ففعلوا ولن تستطيع أن تفعلوا ذلك إلا بقوة وبينة وأن لكم ذلك فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبا ترسل عليكم يا أيها الإنس والجن لهب من النار خال من الدخان ودخان لا لهب فيه فلا تستطيعان الامتناع من ذلك ألا فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان فإذا شقل السماء وكانت وردة هم كذبان تشققت السماء لنزول الملائكة منها فكانت حمراء مثل الدهن في إشراق لونه فبأي نعمة الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان فوما لله يسأل عن ذنبه به من ولا جن ففي ذلك اليوم العظيم لا يساله انس ولا جن عن ذنوبهم لعلم الله باعمالهم فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي نعم الله كثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان يعرف المجرمون, يعرف المجرمون يوم القيامة بعلامتهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون فتضم نواصيهم إلى أقدامهم فيرمون في جهنم من فوائد الآيات الجمع بين البحر المالح والعذب دون أن يختلطا من مظاهر قدرة الله تعالى ثبوت الفناء لجميع الخلائق وبيان أن البقاء لله وحده حظ للعباد على التعلق بالباقي سبحانه دون من سواه اثبات صفة الوجه لله على ما يليق به سبحانه دون تشبيه أو تمثيل تنويع عذاب الكافر فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبيل حديم آم ويقال لهم توبيخا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا أمام آيونهم لا يستطيعون إنكارها يطوفون بينها وبيل حديم يترددون بينها وبين ماء حار شديد الحرارة فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان ولذي خاف القيام بين يدي ربه في الآخرة فآمن وعمل صالحا جنتان فبأي فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان وهاتان الجنتان ذوات أغصان عظيمة نضرة مثمرة فبأي نعم الله كثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان في الجنتين عينان تجريان خلالهما بالماء فبأي, ما فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان فيهما من كل فاكهة, من كل فاكهة يتفكه بها صنفان فبأي, فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان متفين على فرش بطاء من تكين على قرش بطائنها من الدباج الغليظ وما يجنى من الثمار والفواكه من الجنتين قريب يتناوله القائم والجالس والمتكئ فبأي آلاء فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان فيهن قاصرة الناس فيهن نساء قصرنا نظرهن على ازواجهن لم, يفتط... لم يفتض بكارتهن قبل قبل ازواجهن انس ولا جان فبأي نعم الله كثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان كانهن الياقوت والمرجان جمالا وصفاء فبأي نعم الله كثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان. ما جزاء من أحسن بطاعة ربه إلا أن يحسن الله جزاؤه. فبأي نعم الله كثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان. ومن دونها تين الجنتين المذكورتين جنتين أخريان. فبأي نعم الله كثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. قد اشتدت خضرة هنا. فبأي نعم الله كثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان. فيهما في هاتين في الجنتين عينان شديدتا الفوران بالماء، لا إن قطع فوران مائهما. فبأي نعم الله كثيرة عليكم تكذب؟ يا معشر الجن والإنس تكذبان. فيهما ونخل ورمان. في هاتين الجنتين فاكهة كثيرة ونخل عظيم ورمان. فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن وإنس تكذبان من فوائد الآيات أهمية الخوف من الله واستحضار رهبة الوقوف بين يديه مدح نساء الجنة بالعفاف دلالة على فضيلة هذه الصفة في المرأة الجزاء من جنس العمل في هذه الجنان نساء طيبات الأخلاق شسان الوجوه فبأي ربكما نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان حور مستورات في الخيام حور في الخيام صونا لهن فبأي, فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان لم قبل لم منهن قبل أزواجهن إنس ولا جان فبأي نعم الله الكثيره عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان متكئين على وسائد مغطاة بأغطية خضر وفرش حسان فبأي نعم الله الكثير عليكم يانع عشر الجن والإنس تكذبان. تلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعاظم وكثر خير اسم ربك ذل العظمة والإحسان والتفضل على عباده. سورة الواقي مكية من مقاصد السورة التخويف بيوم القيامة وتحقق وقوعه وأصناف الناس فيه وبيان جزاء كل منهم التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم إذا قامت القيامة لا محالة. لن توجد نفس تكذب بها كما كانت تكذب في الدنيا خافضة للكفار الفجار بإدخالهم في النار رافعة للمؤمنين المتقين بإدخالهم في الجنة إذا, عربيت الأرض إذا حركت الأرض تحريكا عظيما. وفتت الجبال تفتيتا كانت من التفتيت غبارا منتشرا لا ثبات لها وكنتم اصنافا ثلاثة في ذلك اليوم فأصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ما أعلى وأعظم منزلتهم وأصحاب, وأصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم ما أخذت وأسوأ منزلتهم. بفعل الخيرات في الدنيا هم استاذقون في الآخرة لدخول الجنة. هؤلاء هم المقربون عند الله. في جنات النعيم. يتنعمون بأصنات النعيم. جماعة من هذه الأمة ومن الأمم السابقة وقليل من, وقليل من الناس في آخر الزمان هم السابقون المقربون على أسرة منسوجة بالذهب متكيين على هذه الأسرة المتقابلين بوجوههم لا ينظر أحدهم قفى غيره من فوائد الآيات دوام تذكر نعم الله وآياته سبحانه موجب لتعظيم الله وحسن طاعته انقطاع تكذيب الكفار بمعاينة مشاهد القيامة تفاوت درجات أهل الجنة بتفاوت أعمالهم يطور عليهم درهم مغلدون يدور عليهم لخدمتهم ولدان لا ينالهم هرم ولا فناء من يدورون عليهم بأقداح لا عرى لها وأبارق لها عرى وأبارق لها عرى وكأس وكأس من خمر جارية في الجنة لا تنقطع لا عنها لا ليست كخمر الدنيا فلا يلحق شاربها صداع ولا ذهب عقل مما ويدور عليهم هؤلاء الولدان بفأ بفاكهة مما يختارون. ولحم طير مما يشكوون. ويذور عليهم هؤلاء الولدان بفاكهة مما يختارون ويذورون بلحم طير مما تشتهي أنفسهم. ولهم في الجنة نساء واسعات العيون في جمال. كمثال للقول المصون في صدفه. توابا لهم على ما كانوا يعملونه من الأعمال الصالحات في الدنيا لا يسمعون فيها بأور ولا فيها. لا يسمعون في الجنة تاحش كلام ولا ما يلحق صاحبه إثم إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون إلا سلام الملائكة عليهم وسلام بعضهم على بعض وأصحاب الشمال أصحاب الشمال وأصحاب وأصحاب اليمين أصحاب اليمين اصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين بالعظمة, مك... بالعظمة مكانتهم وشأنهم عند الله عفا يا... عفا يا لعظمة مكانتهم وشأنهم عند الله في صدر المقطوع الشوكي لا أذن فيه وفي موز متراكم مصفوف بعضه إلى بعض وظل ممدود وظل ممدود مستمر لا يزول ماء جار لا يتوقف وفاتهة كثيرة لا تنحصر لا تنقطع أبدا لا تنقطع عنهم أبدا فليس لها موسم ولا يحول دونها مانع في أي وقت أرادها وفرش مرفوعة وفرش عالية توضع على الأسرة إنا شاء الله إن إنا أنشأنا الحور المذكورات إنشاءا غير مألوف. سيرناهن أكال لم يلمسنا من قبل. وتحببات إلى أزواجهن مستويات في السن. أشأناهن لأصحاب, لأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين علامة على سعادتهم. هم جماعة من أمم الأنبياء السابقة وجماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الأمم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال, ما أصحاب الشمال يا لسوء حالهم ومصيرهم في سنوب وحرم في رياح شديدة الحرارة وفي ماء شديد الحرارة وظل منه أحمد وفي ظل دخان مسود لا بلد ولا فرم لا طيب الهبوب ولا حسن المنظر إنهم كانوا قبل ذلك كانوا قبل ما صاروا إليهم من العذاب متناعمين في الدنيا لا هم لهم إلا شهواتهم وكانوا على وكانوا يصممون على الكفر بالله وعبادة الأصنام من دونه وكانوا يقولون أئذا بثنا رمنا ترادا وعظاما أعين. ولكن يقولون البعث فيقولون هذا المكان قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون بَعْدَ يكون قد يبعث قد الأولون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون سيجمعون يوم القيامة لا محالة للحساب والجزاء. من فوائد الآيات العمل الصالح سبب لنيل النعيم في الآخرة الترف والتنعم من أسباب الوقوع في المعاصي خطر الإصرار على الذنب ثم إنكم أيها المكذبون بالبعث الضالون عن الصراط المستقيم لأكل من شجر من لآكلون يوم القيامة من ثمر شجر الزقوم وهو شر ثمر وأخبثه فمالون فما من ذلك الشجر المر بطونكم الخاوية فشاربون عليه من الماء الحار الشديد الحرارة فمكثرون من شربه كما تكثر الإبيلو من الشرب بسبب داء الهيان هذا المذكور من الطعام المر والماء الحار من ضيافته هو ضيافتهم التي يستقبلون بها يوم الجزاء نحن خلقناكم, نحن خلقناكم أيها المكذبون بعد أن كنتم عدما، فهل لا صدقتم بأن سنبعثكم أحياء بعد موتكم؟ فرأيت ما تؤذونه. فرأيت ما أيها الناس ما تغذونه من المنية في أرحام نسائكم؟ أأنتم تخلقون ونحن خالقون تخلقون ذلك المني ام نحن الذين نخلقه نحن قدرنا بينكم الموتى ونحن بنصدق نحن قدرنا بينكم الموتى فلكل واحد منكم أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر وما نحن بعاجزين على أن نبدل ما أنتم عليه من الخلق والتصوير مما علمتموه وننشئكم فيما لا تعلمونه من الخلق والتصوير ولقد علمتم كيف خلقناكم الخلق الأول أفلا تعتبرون وتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على بعثكم بعد موتكم أفرأيتم ما, أفرأيتم ما تلقونه من البذر الأرض أأنتم الذين تنبتون ذلك البذر أم نحن الذين ننبته لو نشاء, حطاماً لو نشاء جعل ذلك الزر حطاما لجعلناه حطاما بعد أن أوشك على النضج والإدراك وظللتم بعد ذلك تتعجبون مما أصابه <تصفيق> تقولون إنا لمعذبون بخسارة ما أنفقناه نحن محرومون, محرومون من الرزق فرأيتم, فرأيتم الماء الذي تشربون منه إذا عطشتم فأنتم أنزلتموه من السحاب في السماء أم نحن الذين أنزلناه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 فأنتم الذين أنشأتم الشجرة التي توقد منها أم نحن الذين أنشأناها رفقا بكم نحن جعلنا نحن صيرنا هذه النار تذكرة لكم تذكركم بنار الآخرة وصيرناها منفعة للمسافرين منكم فنزه أيها الرسول ربك العظيم عما لا يليق به أقسم الله بأماكن النجوم ومواقعها. وإن القسم بهذه المواقع لو تعلمون عظمه لعظيم لما فيه من الآيات والعبر التي لا تنحصر من فوائد الآيات دلالة الخلق الأول على سهولة البعث الظاهرة انزال الماء وانبات الارض الأرض والنار التي ينتفع بها التي ينتفع بها الناس نعم تقتضي من الناس شكرها لله والله قادر على سبها ما تشاء. الاعتقاد بأن الكواكب اثرا في نزول المطر كفر وهو من عادات الجاهلية كريم إن القرآن المقرؤ عليكم أيها الناس قرآن كريم لما فيه من المنافع العظيمة في كتاب, في كتاب مصون عن أعين الناس وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا, المطهرون لا يمسه إلا الملائكة المطهرون من الذنوب والعيوب تنزل من منزل من رب الخلاق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبهذا الحديث, الحديث أنتم أيها المشركون مكذبون غير مصدقين وتجعلون, أنكم وتجعلون شكركم لله على ما رزقكم به من النعم أنكم تكذبون به فتنسبون المطر إلى النو فتقولون مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا لما ذكر بعض أدلة البعث أراد أن ينبه على قدرته على الإعادة بالإشارة إلى عجزهم عن دفع الموت فالذي امات قادر على أن يحييه فهلا إذا وصلت الروح الحلقوم؟ وأنتم في ذلك الوقت تنظرون المحتضرة بين أيديكم ونحن بعلمنا وقدرتنا وملائكتنا أقرب إلى ميتكم منكم ولكن لا تشاهدون هؤلاء الملائكة فهلا ان كنتم كما تزعمون غير مبعوثين لمجازاتكم على أعمالكم ترجعون هذه الروح التي تخرج من ميتكم إن كنتم صادقين ولا تستطيعون ذلك فأما إن كان الميت من السابقين إلى الخيرات فله راحة لا تعب بعدها ورزق طيب ورحمة وله جنة, جنة يتنعم فيها بما تشتهيه نفسه وأما إن كان أصحاب اليمين إن كان الميت من أصحاب اليمين فلا تهتم لشأنهم فلهم السلامة والأمن فضيافته التي يستقع عفوا أهلا نعم عيد... قرأيت سنتين مع بعض. أقرأ له. هو قرأ الاثنين؟ أقرأ الاثنين ما ليش؟ فأما إن كان، اليمين وأما... وأما إن كان أصحاب اليمين، وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين فلا تهتم لشأنهم فلهم هم السلامة والأمن. وأما كذّبين الله وال دين فمن كان ميت من المكذبين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الضالين عن الصراط المستقيم فجزوا من الحميم فضيافتهم التي يستقبل بها ماء حار شديد الحراره وتصويره كلعكي وله احتراق بنار الجحيم ان هذا هو حق أن هذا الذي قصصناه عليك أيها الرسول الله هو حق اليقين الذي لا مريف فيه ربك فنزه اسم ربك العظيم وقدسه عن النقاص صورة الحديد مدنية من مقاصد الصورة بناء القوة الإيمانية والمادية الباعثة على الدعوة والجهاد وتخليص النفوس من عوائقها ولهذا ولذا تكرر فيها ذكر الإنفاق والإيمان التفسير بسم الله الرحمن الرحيم الله في وهو نزه الله وقدسه ما في السماوات والأرض من مخلوقاته وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره له ملك السماوات والأرض ويميت وهو شيء قدير. له وحده ملك السماوات والأرض يحيي من يشاء ان يحييه ويميت من يشاء ان يميته وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ هو الأول الذي لا شيء قبله، وهو الآخر الذي لا شيء بعده، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم لا يفوته شيء. من فوائد الآيات شدة السكرات الموت وعجز الإنسان عن دفعها. الأصل أن البشر لا يرون الملائكة إلا إن أراد الله، إلا إن أراد الله الحكمة. أسماء الله الأول والآخر الظاهر الباطن. تقتضي تعظيم الله ومراقبته في الأعمال الظاهرة والباطنة. هو الذي خلق <تصفيق> السماوات والأرض في الْأَرْضِ زِينَةً ثم يَغْشَاهَا مِنَ العرش فَبَدَّلْنَا الْأَرْضَ الدُّنْيَا الْآخِرَةَ وما منها وما ينزل السماء الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بدأت بيوم الأحد وانتهت بيوم الجمعة وهو قادر على خلقها في أقل من طفة عين ثم على وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق به سبحانه يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وبذر وغيرهما وما يخرج منها من نبات ومعاد وغيرهما وما ينزل من السماء من المطر والوحي وغيرهما وما يعرج فيها من الملائكة ومن أعمال العباد وأرواحهم وهو معكم أينما كنتم أيها الناس بعلمه لا يخفى عليه منكم شيء والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها له ملك السماوات والأرض الله الأرض وإليه وحده ترجع الأمور فيحاسب الخلائق يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم يدكل الليل على النهار فتأتي الظلمة وينام الناس ويدكل النهار على الليل فيأتي الضياء فينطلق الناس إلى أعمالهم وهو علم بما في صدور عباده لا يخفى عليه شيء منه أمنوا بالله ورسوله وأن مما جعلكم من فيه <تصفيق> آمنوا بالله وآمنوا برسوله وانفقوا من المال الذي جعلكم الله مستخلفين فيه تتصرفون فيه وفق ما شرع الله فالذين آمنوا منكم بالله وبذلوا أموالهم في سبيل الله لهم ثواب عظيم عنده وهو الجنة أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله والرسول يدعوكم إلى الله رجاء أن تؤمنوا بربكم سبحانه وقد أخذ الله منكم العهد أن تؤمنوا به حين أخرجكم من ظهور آبائكم إن كنتم مؤمنين هو <تصفيق> هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات ليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم وإن الله بكم لرؤوف رحيم حين أرسل إليكم نبيه هاديا وبشيرا شيء يمنعكم من الانفاق في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم أيها المؤمنون من أنفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاته من قبل فتح مكة وقاتل الكفار لنصرة الإسلام مع من أنفق بعد الفتح وقاتل الكفار اولئك المنفقون من قبل الفتح والمقاتلون في سبيل الله أعظم منزلة عند الله وأرفع وأرفع درجه من الذين انفقوا اموالهم في سبيله بعد فتحها وقاتلوا الكفار وقد وعد الله كلا وقد وعد الله كلا الفريقين الجنه والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من اعمالكم وسيجازيكم عليها من الذي الذي يبذل ماله طيبه به به نفسه لوجه الله يعطيه الله الثواب ما بذله من ماله مضاعفا وله يوم القيامة ثواب كريم وهو الجنة من فوائد الآيات المال مال الله والإنسان مستخلف فيه تفاوت درجات المؤمنين بحسب السبق إلى الإيمان وأعمال البر الإنفاق في سبيل الله سبب في بركة المال ونمائه يوم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتقدمهم نورهم بين أيديهم وبايمانهم ويقال لهم في ذلك اليوم وإشراقهم اليوم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا ذلك الجزاء هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز ولما ذكر الله حال المؤمنين في ذلك اليوم ذكر حال المنافقين فقال. يوم يقول O <laughs> holy يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انتظرون رجاء أن نقتبس من نوركم ما يعيننا على عبور الصراط ويقال للمنافقين استهزاء بهم ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورا تستنيرون به فضلل بينهم بصور لذلك الصور باب باطنه مما المؤمنين فيه الرحمة وظاهره مما يلي فيه هذه المنافقون المؤمنين قائلين ألم نكن معكم على الإسلام والطاعة قال لهم المسلمون بلى كنتم معنا لكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق فأهلكتموها وتربصتم بالمؤمنين أن يغلبوا فتعلنوا كفركم وشككتم في نصر الله للمؤمنين وفي البعث بعد الموت وخدعتكم الأطماع الكاذبة حتى جاءكم الموت وأنتم على ذلك وغركم بالله الشيطان <تصفيق> اليوم لا فاليوم لا تؤخذ منكم أيها المنافقون فدية من عذاب الله ولا تأخذ فدية من الذين كفروا بالله علنا ومصيركم ومصير الكافرين النار هي أولى بكم وأنتم أولى بها وبئس المصير <تصفيق> وكثير منهم ألم يحن للذين آمنوا بالله ورسوله أن تلين قلوبهم وتطمئن لذكر الله سبحانه وما نزل من القرآن من وعد أو وعيد ولا يكون مثل الذين أعطوا التوراة من اليهود والذين أعطوا الإنجيل من النصارى في قسوة القلوب فطال الزمن بينهم وبين بعثة أنبيائهم فقصت بسبب ذلك قلوبهم وكثير منهم خارجون عن طاعة الله إلى معصيته أعلم اعلموا أن الله يحيي الأرض بإنباتها بعد جفافها قد بينا لكم أيها الناس الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته رجاء أن تعقلوها. فتعلموا أن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على بعثكم بعد موتكم وقادر على جعل قلوبكم لينة بعد قصوتها. إن المصدقين المصدقات وأبروا الله إن المتصدقين ببعض أموالهم والمتصدقات ببعض أموالهن الذين ينفقونها طيبة بها نفوسهم دون من ولا أذى يضاعف لهم ثواب أعمالهم الحسنة بعشر أنثارها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ولهم مع ذلك ثواب كريم عند الله وهو الجنة من فوائد الآيات امتنان الله على المؤمنين بإعطائهم نورا يسعى أمامهم وعن أيمانهم المعاصي والنفاق سبب للظلمة والهلاك يوم القيامة التربص بالمؤمنين والشك في الب والاغترار بالشيطان من صفات المنافقين خطر الغفلة المؤدية لقسوة القلوب <تصفيق> فالذين آمنوا بالله وآمنوا برسله دون تفريق بينهم أولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم لهم ثوابهم الكريم المعد لهم ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة والذين كفروا بالله وبرسله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا أولئك أصحاب الجحيم يدخلونها يوم القيامة خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها اعلموا أن الحياة النهر عنها ألم أنما الحياة الدنيا لعب تلعب به الأبدان وله تله به القلوب وزينة تتجملون بها وتفاخر بينكم بما فيها من ملك ومتاع وتباهن بكثرة الأموال وكثرة الأولاد كمثل مطر أعجب الزراعة نباته ثم لا يلبث هذا النبات المخضر أن ييبس فتراه أيها الرأي بعد اخدراره مصفرا ثم يجعله الله فتاة يتكسر وفي الآخرة عذاب شديد, شديد للكفار والمنافقين ومغذرة من الله لذنوب عباده المؤمنين ورضوان منه وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل لا تبات له فمن آثر متاعها الزائل على نعيم الآخرة فهو خاص قاسر مغبون سارقوا إلى مغفرة من ربكم جهنة عرض السماء ومرضب عدد للذين بالله ذلك فضل الله سابقوا أيها الناس إلى الأعمال الصالحات التي تنالون بها مغفرة ذنوبكم من توبة وغيرها من القربات ولتنالوا بها جنة عرضها مثل عرض السماء والأرض هذه الجنة أعدها الله للذين آمنوا به وآمنوا برسله ذلك الجزاء فضل الله يعطيه من يشاء من عباده والله سبحانه ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين ما من مصيبة إن في ما أصاب الناس من مصيبة في الأرض من الجذب وغيره ولا أصابهم من مصيبة في أنفسهم إلا وهي مثبته في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق الخليقة إن ذلك على الله سهل لذي لا بما الله لا يحب كل وذلك لكي لا تحزنوا أيها الناس على ما فاتكم ولكي لا تفرحوا بما أعطاكم من النعم فرح بطر إن الله لا يحب كل متكبر فخور على الناس بما أعطاه الله الذين الناس إن الله الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله ويأمرون غيرهم بالبخل خاسرون ومن يتولى عن طاعة الله فلن يضر الله وإنما يضر نفسه إن الله هو الغني فلا يفتقر إلى طاعة عبيده المحمود على كل حال من فوائد الآيات الزهد في الدنيا وما فيها من شهوات والترغيب في الآخرة وما فيها من نعيم دائم يعينان على سلوك الصراط المستقيم وجوب الإيمان بالقدر من فوائد الإيمان بالقدر عدم الحزن على ما فات من حضوظ الدنيا البخل والأمر به ذميمة ثاني لا يتصف بهما المؤمن لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا مع اقر الكتاب ورسالا للقوم ناسوا الخطب فان <تصفيق> انزل الحديد اليه لا صنم شديد وما يعمل الناس ولا يعلمون قوم ينصروا لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحة والبراهين الجليه، وأنزلنا معهم الكتب وأنزلنا معهم الميزان ليقوم الناس بالعدل وأنزلنا الحديد فيه بأس قوي فمنه يصنع السلاح وفيه منافع للناس في صناعاتهم وحير وليعلم الله علما يظهر للعباد من ينصره من عباده بالغيب إن الله قوي عزيز لا يغلبه شيء ولا يعجز عن شيء <تصفيق> ثم نوحا وابراهيم عليهما السلام وجعلنا في ذريتهم النبوه والكتب المنزله فمن ذريتهم مهتد الى الصراط المستقيم موفق وكثير منهم خارجون عن طاعه الله <تصفيق> that uh -huh. أتبعنا رسولنا فبعثناهم تترى إلى أممهم وأتبعناهم بعيسى بن مريم وأعطيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين آمنوا به واتبعوه رأفة ورحمة فكانوا متوادين متراحمين فيما بينهم وابتدعوا الغلو في دينهم فتركوا بعض ما أحل الله لهم من النكاح والملاد ولم نطلب منهم ذلك وإنما ألزموا به أنفسهم ابتداعا منهم في الدين وإنما طلبنا اتباع مرضات الله فلم يفعلوا فأعطينا الذين آمنوا منهم ثوابهم وك كثير منهم خارجون عن طاعة الله بالتكذيب بما جاءهم به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وآمنوا برسوله يعطيكم نصيبين من الثواب والأجر على إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانكم بالرسل السابقين ويجعل لكم نورا تهتدون به في حياتكم الدنيا وتستنيرون به على الصراط يوم القيامة ويغفر لكم ذنوبكم فيسترها ولا يؤخذكم بها والله سبحانه غفور لعباده رحيم بهم كَأَلَّا يَعَلَانُوا الْكِتَابِ لَا يَرَبِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ لِلَّهِ يُؤْدِيهِ يَشَاءُ فضلا العظيم بما عددناه لكم أيها المؤمنون من الثواب المضاعف ليعلم أهل الكتاب السابقون من يهود ونصارى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله بحيث يمنحونه من يشاءون ويمنعونه من يشاءون وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه يعطيه من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم الذي يختص به من يشاء من عباده من فوائد الآيات الحق لابد له من قوة تحميه وتنشره بيان مكانة العدل في الشرائع السماوية صلة النسب ب لا تغني شيئا عن الإنسان ما لم يكن هو مؤمنا بيان تحريم الابتداء في الدين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.